موسوعه النابلسي للعلوم م ن ن إ ا يؤخرهم ل ي فيه و م تشخص ا ل أ ب ص ا ر م ع ي ه ه موسوعه طرفهم أ ف النابلسي و للعلوم الاسلاميه موسوعه م ا ل ع ذ ا ب ف ي ق و ل ا ل ذ ي ن ظ للعلوم م و ا ي الاسلاميه ي ل و ربنا أخرنا إلى أجل م و ب د ع و ت ك و ن ت ب ع ا ل ر س ل أ و ل م ت ك و ن م ا ل ا س ل ا م ا ه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الانفاق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 فلا تحسبن الله تحسبن م خ ل ف و ع د ه ر س ل ه إ ن ا ل ل ه ع ز ي ز ذو ا ت للعلوم ا ل ا ل أ ر ض س ل ا م ا ت وترى اسماء ا د س ر ا ب ي ل ه م من ق ط ر الحسنى ن ا ق ط ر ا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 و ل ي ن شركه الهدى ي ع شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ب ي